قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتهم رسولهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فقالوا أبشر يهدونا فكفر وتوالوا واستغنى الله والله غني حميد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 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفير عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 وَمَن يُقَشِّعُ حَنَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيُؤْتِكُمْ أَجْرًا حَسَنًا وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ